الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. الماده طيب بالنسبه للا اسئله واحد قال لي بعض الناس يطعنون فيكم في الفيسبوك ارضى عليهم يا اخي ده تعالي انت انا برضى عليا عاطف ما انا عاطف ما هو اي سالوق ممكن اتكلم فيه وانا انا برد اول جيلهم لما نرد عليهم بيكون على وجدول ذكرى النكره لما يتكلم في العلم ده بيزيده نكارته وبيهينه بيحط من قدره لما تكون انت تقول شاطئ صغير وزول نكره في عالم العلماء وطلبه العلم ما تكون تكتب بسات وتكتب فغال ولا غيره تكتب ايه تتمنه اقوى علم الجهل والتهديد ده التفاهه الكلاميه بيجرح الناس ال الاقرار يعني الناس تكون دون في النهاية من اهل الجرح لكن لما هي تتكون ذات الناقص وان جايس انا مختفي ترد على هولئك يقول للخوة القوم مقامة قولة الشائعة واذا تتك مذمتي بالناقص تعالي فتلك الشهادة باني كامل ولو قمت الكلام ده لما زمني ناقص ذون لسه هما معروف نقرة ده شهادة على الانوان انا كامل اولين إن تنكر ساعد ما دام عشان كده المثل السوداني يقول لك المفتل حبوب جدع تعالوا الكلام ده طلعت الحكومه بتضحك الناس اللي بتتكلم فوق ده بجد يوم والمثلا المصري بيقول لك السفيه شتم الباشا ولو انت لم تعمل دي الحكومه مبنية على معلومات وعلى علم فما يسالوك انا برضان يكتب في الفيسبوك يتكلم في الدراما في محل الا يكون علمه علمه وتكلم عن دي في الفيسبوك إن فهذا ممكن واحد ينتحل شخصيتي واحدة حتى ليس بمستعار وإلا بس جديدة في جوانك إلا يكون علم أنا ما برود إلا على علم شوف زول سعلوك <تصفيق> ساجد ما برود علم ساماء نكرة ما برود علم إلا يكون علم عدف العلم تعلم عدم يعني زول معروف الناس مخشوجة فيه بيقوم بجماعته وينزل بجماعته والناس قال إنه عالم عاجب أكثرين في الحجم الآن ما زول سعلوك ساجد ما شوف العطل ما ينزلهم ولا قاعده في فيسبوك بالجنيره ساعه بيقول لي مرات واحد من هون ما بعث دعات فلان للفيسبوك ياد انت دعات للعرض عشان بقدر اعرض لك محل وين انت مجنون مو غير معار دعاتك فيسبوك فخليك قاعد بترفع انت ما انت ارسلت ساعه ارسلت له قول له فهم العرض دعات فلان للفيسبوك دعني وين انت وانت منو زادت فيسبوك انا ما انا بيفرق انت ما تكون معي انت تصليح حاجة ما تصلح اديني اجعلها اوريك كيف بوك بتاعتك الطلعه دي قال لي انا ادعم قناه الممر انا ما بعرف فيه كنت قاعد افضي دبل يشغلوه كيف ما بعرف بيجي كيف ما بعرف لكن الطلعه دي ما نجمع <تصفيق> والله يا حدين بريد اكيد كده بعمل كده انت فاهم بيسال قال بسم الله الرحمن الرحيم هل يشترط <تصفيق> الحكم على على شخص على انه مبتدع الجلوس معه ام لا واشترك في الرد عليه هل هنالك هل الناس باصل الايمان والتوحيد يختلفون كما يختلفون في كمال الايمان في التوحيد هو عشان تبدعوا شيء وعشان تردعوا الشيطان لو واحد داعيه بدها ما لازم تقعد معه ولا انا لقيت كلام فيهم فيه كده وعصلته له لما كان في رد على تقوم عمله الاخير ده بتنتهك عشان ما قلتش انت معاه ورينا انه البعض ردين عليه ولكن عشان نقول مبتدع ده بيلزم استيفاء شروط انتفاء وانا لكن اما احذر عنه كداعيه للبدع وان قوله باطل دي ما بيشترط فيها ما في اشتراطات خلينا الادله ما دار ادله ثاني انت فاهم كلامي فانا والمساعدين قربناه واوصلناه وخلينا ائمه العلماء والادله كم مره عم. فما بينزم ما بينزم لكن اي يوم اللي اقول لك ده فلان مبتدع واللي قمت عليه حججه وربطاته لكن اقول لك ده دا دائره البدع ما تسني او وقت تسني دائره الفضله ينبغي أن, ان يترك وان يهجر وا وا وا عليه كذا وكذا الكلام ده ما نحتاج له شو الا جلوس معهم كما ذكرنا دلائل واضح هذا الجواب على هذا السؤال بالنسبه للسؤال الثالث هل الناس تعطي الايمان والتوحيد يختلفون كما يختلفون فكره الايمان او تعي يختلفوا طب هذا غير الفيميه والخلاف قديم يعني بقول لك يعني يعني ايمان الملائكه هل كييمان البشر المساله طبعا يختلف ده ان الله سبحانه وتعالى وياتيه ملعب الله سبحانه وتعالى ايمانه وهل ايمان الرسل كايمان بقيه الخلق طبعا الفرق بينهم مش كده يعني, يعني ممكن يكون ايمان الاتباع كايمان الرسول الذي اتيه الوحي شنو من عند الله تعالى وان كان اصول الايمان لا يختلف عليها قال لك وان كان اصول الايمان شنو لا يختلف عليها فانه انتوا بالله وملائكته وكتبه الاصول بتاعت الامام مع الامام ما في اختلاف لكن بيبقى في تحقيق الناس لشنو لهذا الايمان في تحقيق الناس لهذا الايمان الناس بيختلفوا اكيد بيكون في ذول ايمانه بالله اكثر من شنو من ايمان انسان اخر عشان كده بتلقى في اثنين واحد يكون ايمان مؤمن بالله ويقوم يركع ويصلي الله في الليل واحد مؤمن بالله لكن يمكن أن ينشي لك والله صحيح، ينشي لك عديل وده مؤمن بالله كما بدأته مليار تمت وبدأت تلقى في محله، بدون شاهد بدون شاهد مليار ما يجد بعدين يديك له لأنه يموم بالله لكن تأخذ عنده خمتة ألاف وشاهد ما فيه يأخذ خمتة ألاف هنا والله إنسيتك، يأخذتك لها يأخذتك لها ديب الخمتة ألاف الآن يتناموا مؤمن بالله وتفتكر ذلك إيمانه واحد ومعينه مش اشتركوا في مثال شنون في مسألة الإيمان به بوجوده جل جلاله وأنه هو الإله وأنه هو الرب إلى آخر لكن يبقى الناس في مسألة في التوحيد يختلفوا زي ما سبق عند ذكرنا عديث البطاقة ذاك الرجل الذي تخرج له بطاقة وبعد أن يشأل الله له تسعة وثلعين سجلاً كل سجل مدى البصر وبعد ذاك لما تخرج البطاقة فتطيش السجلات فذكرنا قول ابن القيب وإنه قالوا معلوم ان ان كثير من خدمه الموحدين يدخلون النار بجنوبهم فيبقى هذا الحديث بيتكلم عن نوعيه معينه من الناس حقق درجات عاليه في التوحيد انت فاهم كلامي فبالتالي ده دخل النار وده بنفس الجنوب مشى الجنه لانه الناس لتحقيق كلمه التوحيد ذاته بيختلفوا ما هم في درجه واحده فاهم هذا الجواب قال هذا السؤال بيسال بيقول هل تصوف صلاه العيد مع ناس يقيمون بدعا كنوبه وانشاد المدايح انت اللي قاعدك معاهم شنو ذل بشوف لك بحال ثاني اذا كان في يا با عبد الجلوبه طبعا ده موجود الان العيد بداي في في القرى اذا كان اضلم في النهايه في المسجد الثاني ما اصلي مع دينك يعني النوبه و, و.. وعلى هذا قس أي مبتدع أو فاسق مع وجود إمام برد يمكنك أن أصلي خلفه لا تجد صلوك خلفاً علينا لكن إذا لم يوجد وكانت البدع لم تفرجوا عن الملة لغاية نوبة ما تخلي صلاة عين صليوا هناك لكن إذا كان النوبة تبضي في الياب بنا هديهم بنا هديهم صلي بناها هذا مشري لكن لغاية نوبة سايور ما يقولون بناديهم قالوا يراوزها ما في غيره لكن يقولون بناديهم هذا كان مشرك أطلق ما تصلي وراهم مشرك لأن أشركت لأن أحبط لنا عملوا لأن تكون لنا شوء من الخاتمين فده الجواب على هذا السؤال ومين يكتفيه صلى الله عليه وسلم